بسم الله الرحمن الرحيم هنتكلم على acid based disturbance هم عبارة عن ثلاث مواضيع بصات خالص المشكلة ان هم سألين في الحفظ لكن لازم تفهمهم علشان تعرف يعني تتعامل معاهم هم عبارة عن ثلاث اربع جداول بيقارن ما بين الهايبوكاليميا والهايبركاليميا والاسيدوزز والالكالوزز والانواع بتاعته قبل ما نبدأ نقول الكلام ده هنقول شوية كلام يسهلهم الحفظ شوية كلام للفين شوية كلام اتخذ قبل كده في الفيسيولوجي مع الاسد بيس بالانس واتخذ مع الكيدني في الفيسيولوجي وشوية حاجات اتخذت من الكيمياء هنقولهم المسرعة بس كده علشان نقدر نفهم الموضوع الاول الكليا لازم تعمل اكسكريشن للهيدروجين واكسيكريشن للبوتاسيوم وابزوربشن للصوديوم والبيكارب يعني الكليا مضربة ان هي تعمل تتخلصني من البوتاسيوم والهيدروجين ولازم تمتص الصوديوم والبيكارب يبقى ليه وظيفه الايه الكلى طيب لما بيحصل تغير في البي اتش يعني بيحصل اسيدوزيس او البكالوزيس بيبدا الجهاز التنفسي يبدأ يعمل يعادل الموضوع ده يعادل الاسيدوزيس ويعادل الالكالوز فايه وظيفه البريثنج في تغيير البي اتش لما بيحصل اسيدوزيس بيبقى في في جوايا اسيديتي فبيبدا الجسم يعمل هايبر بينتيليشن يتنفس تنفس كتير اللي احنا بنسميه air hunger فلما بيحصل Air Hunger بيعمل ووش لساني اكسيد الكربون فلما يخلصني من ثاني اكسيد الكربون بالتالي يقل ال H2CO3 فلما يقل بيبقى انا قللت شوية من ال طب لما بيحصل Alcalosis Alcalosis بيبدأ يحصل CO2 Retention يعني ببدأ امنع خروج اكسيد الكربون بكميات كبيرة فيزيد ال 3 فيبقى زودت الحموضة فبالتالي عادلت ال ده بصفة عامة كده الكلام اللي بيحصل فيه الأسيدوزز و كمان في عندنا قاعدة مهمة أولي. دايما الكلية فيها تلت شحنات مجهلة عايزة تتخلص منها. اللي هو الصوديوم والبوتاسيوم والهيدرو. دم تلازم بتنفس من اللي ينزل في البول. فبما ان الصوديوم مهم جدا في احتياج الجسم يعني الجسم محتاج الصوديوم والبيكرب عشان يمتصه مع البر البيكرب اللي هو مسؤول عن معادلة الحموضة. في الجسم بتاعي فالصوديوم ما برضاهش ينزل فيبقى دايما في اتفاق كده ما بين الصوديوم ما بين قاسف الهيدروجين والبوتاسيوم من فيهم اللي هينزل ما هو لازم حاجة فيهم تنزل فهيبقى ايه؟ كل واحد فيهم هينزل على حسب احتياج الجسم، فلما يحصل ايبوكاليميا يبقى البوتاسيوم قليل في, في دمي، فلما يبقى البوتاسيوم قليل في دمي يبقى البوتاسيوم ما يرتفش ينزل في البول، فمن اللي ينزل في البول اللي ينزل الهيدروجين، فيبقى الهي هتؤدي الى زيادة الهيدروجين excretion يعني خروج الهيدروجين، لما يحصل خروج للهيدروجين هيحصل alkalosis طيب، لما يبقى أنا رأسي عندي alkalosis في جسمي يعني عندي الهيدروجين في جسمي قليل يبقى مين اللي هيخرج يبقى البوتاسيوم هو اللي هيخرج. يبقى في الالكالوزز بيزيد الاكسكريشن بتاع البوتاسيوم فيحصل هايبوكاليميا عشان كده اجا المصطلح المشهور قوي اللي هو اسمه هايبوكاليميكالكالوزز يعني ديت كلمة مع بعضها يعني الالكالوزز يؤدي الى هايبوكاليميا والهايبوكاليميا يؤدي الى الكالوزز كمان الانسلين لما انا باخد حقنة الانسلين اللي بيحصل الانسلين بيدخل الجلوكوز جوا الخلية فلما الانسلين بيخش يدخل الجلوكوز جوا الخلية بياخد معاه بوتاسيوم فيبقى زيادة الإنسولين بيؤدي الى ان هو يدخل البوتاسيوم جوا الخلية فيبقى الدم بتاعي البوتاسيوم في قليل فيبقى زيادة الانسلين هيؤدي الى هيبوكاليميا اما بقى بالنسبة للبي اتش البي اتش هي عبارة عن النسبة مبيه على ثاني أكسيد الكربون. دي أتنسب ما بينهم. يبقى بالتالي لما ولو قلت البي اتش يبقى بنسميها أسيد أوزل. لو زادت البي اتش بنسميها الكالوزل. فالبي اتش لما تقل معناها معناها إيه؟ معناها يا إما البي كرب هو اللي في يعني لو البي كرب في مشكلة يبقى اسمها ميتابوليت. لو ثاني أكسيد الكربون اللي فيه مشكلة يبقى اسمه روزبيراتوري. طيب احنا هنقول بس كده مثال رقمي للفهم بس الموضوع بتاع الاسيدوزيس والالقلوص في الاخر برضه هنتكلم على الكلام اللي بيجي في الامتحان اللي هم الجداول اللي تكتب في الامتحان بس انا بقوله في الاول ده للفهم بس هنفترض ان احنا عندنا عايزين نعرف ايه الاي بي جي اللي هو ايه الارتيريال بلاد جازز او اللي احنا بنسميها الاسيدوزيس والقلوص بالحاجات دي هنفهمها ازاي احنا عندنا في ثلاث حاجات بنعتمد عليهم في الموضوع ده الاي بي بنعتمد على البي اتش والبايكارب ليفل وثاني اكسيد الكربون ليفل لو ما بتقل ال بي اتش بنسميها اسيدوزيس طب قلت ال بي اتش سميناها اسيدوز خلاص بعد كده ابص على الليفل بتاع البيكرب والليفل بتاع ثاني اكسيد الكربون لو الليفل بتاع ثاني اكسيد الكربون والليفل بتاع البايكارب قل يبقى الكل قليل هنسميها ميتابوليك الكالوزيس مشي يبقى ده الميتابوليك الكالوزي. يبقى في الميتابوليك الالكالوز بتقل البي اتش بيقل أكسيد بيقل -C -C. طيب طب لو حصل ده إن البي اتش قليلة لكن لقيت عالي وساني أكسيد الكربون عالي هل يبقى في الرزبيراتري هي في هيبقى البي والبي عالي يعني ايه الكلام الاخر يعني الاسيدوز عبارة عن حاجتين في ميتابوليك وفي ريسبيرتوري الميتابوليك اسيدوزيس بيبقى الكل قليل الريسبيرتوري اسيدوزيس بيبقى البي اتش قليلة والباقي عالي طيب هنفترض مثال للتوضيح كده لو لو افترضنا ان النورمال بي اتش بتاع الجسمي أنا مثلا اثنين احنا بس نقول ارقام بس للتوضيح هي الارقام ديت مش صح بس هي ارقام بس للتوضيح لو افترضنا ان النورمال بي اتش 2 واحنا ان البي اتش بيساوي البايكارب على ثاني اكسيد الكربون هنفترض ان النورمال بايكارب 8 وان النورمال ثاني الكربون 4 يبقى البي اتش بتساوي البايكارب اللي هو 8 على ثاني اكسيد الكربون اللي هو 4 يبقى هيساوي 2 يبقى ده النورمال مثلا. ده مثال رقمي للتوضيح فقط طيب في الميتابوليت اسيدوز هنفترض ان واحد فقط كمية من البايكارب فالبايكارب بدل ما هي كانت 8 بقت 6 فهيكون البي اتش بتاعته بدل ما هي 8 على 4 بقت 6 على 4 يعني بقت واحد ونص يعني البي اتش قلت يعني اسيدوزز فهنا بقى حيث انتم فيها طراما البيئة اتش قلت يبقى الجسم هيحاول يعمل كومبنسيشن. فلما بيعمل بيبدأ يزود الـ يزود التنفس فيحصل هيبرتاكبنية علشان اقلل ثاني اوكسيد الكربون فبدل ما هذا في ايه ان انا وصل ثاني الكربون بدل ما هو اربعة عشان يبقى ستة على تلاتة فيها الاثنين يبقى وصلت للنورمال بي اتش لا فانا ما قدرتش اوصله لتلاتة فخلته تلاتة ونصف فبالتالي هتكون البي اتش قليلة يعني ميتابوليك ويبقى ايه البي اتش قليلة فيبقى عبارة عن نقص الاتش السي او سري الول نقص ثاني اكسيدي الكربون ميكانيزم يبقى في الميتابوليك اللي حصل يا البي اتش ثاني أكسيد الكربون قليل قليل طيب هنفترض ان واحد لقيت عنده ثاني اكسيد الكربون حصل له ريتينشن. فثاني أكسيد الكربون اللي هو المفروض يكون 4 بقى ستة فالبي هي عبارة عن البي كارب على ثاني اكسيد الكربون اللي احنا قلنا ان الباي مثلا والثاني أكسيد الكربون الأربعة فهو بقى ستة يبقى حصل زيادة في البي اتش فاحنا ايه حصل اسف ان البي اتش بيتقول ايه لبقى التمانية على الستة فعل واحد وتلت فحصل ايه اسيدوزز فالجسم عاوز يعوض هو هدفه ايه التعويض انه هو يخلي البي اتش توصل للنورمال فهيزود البي كارب سينسيشن فهيزيد البي كارب, كارب هتبقى مثلا هزيد شوية بس مش هتوصل للنورمال هتبقى ايه عشرة فتكون البي اتش عبارة عن عشرة على ستة اللي هي واحد وثلاثين فيكون البي اتش مازالت قليلة فبنسميها أسيدوز وساني أكسيد الكربون والبيكارب عليه فده بسبب النورمال كومبنسيشن فيكون الرسبيراتوري أسيدوز عبارة عن زيادة ساني أكسيد الكربون يتبعه زيادة في البيكارب كومبنسيشن وبصل العكس في الألكالوزي يبقى يبقى من الآخر كده الكلام اللي أنا قلته المسال الرقم ده انسى خالص بقى يبقى الملخص ايه في حالات الـ metabolic acidosis يبقى الكله قليل الـ BH قليل الـ قليل وثاني اكسيد الكربون قليل لكن في حالات الـ resbiretrile y acidosis يبقى الـ قليل والباقي عالي اللي هو الـ وثاني وساني اكسيد الكربون ماشي؟ يبقى الجزء ده في طب الـ بقى الـ لما البي BH تعلى بنسميها الـ alcalosis طب زيارة الـ bicarb وزيارة ثاني أكسيدي الكربون عاليين يبقى ميتابوليك alcalosis طب لو تلقيت لتنين أوليين اللي هو البايكارب وثاني أكسيدي الكربون يبقى اسمه respiratory alcalosis بالكلام اللي أنا قلته ده عبارة عن بس عشان أفهم مقدمة إحنا نخش بقى على الكلام على طول بقى بتاع إيه الامتحانات أول حاجة الميتابوليك أسيدوزي إيه الحاجات اللي تعمل ميتابوليك acidosis الحاجات اللي تعمل ميتابوليك acidosis هي عبارة عن الرينال فيليير سواء كان اكيوت او كرونيك بيعمل يوريميا، الدايابيتيك الكيتو اسيدوزيس، كمان اللاكتيك اسيدوزيس في حالات الدايابيتيك والشوك او واحد بيفقد كمية كبيرة من البيكارب فيحصل عنده اسيدوزي زي سيفير ضيارية والرينال تيوبولر اسيدوزيس بتبقى اسيدك بلازما والكالاين يورين، والاستارفيشن كيتوزيس، الكلينيكال بيكتشر المريض هيجي لي بقى بيشتكي من ايه؟ هيبقى عنده هايبر فنتيليشن هانجر عشان يحاول بيعمل يحاول ووش يعني عايز يعمل وشت ثاني اكسيد الكربون زي ما قلنا بقى في المقدمه كمان هيبقى عنده هاي وعنده الكلينيكال بيكتشر بتاعه السبب يعني لو كان عنده دايابيتس هيشتكي من أعراض دايابيتس عنده أعراض ديريه هيشتكي من أعراض ديريه عنده أعراض كيدني فيلر هيشتكي من كرونيك رينال فيلير الانفستجيشن اللي احنا بنعمل اي انفستجيشن اللي هو الاي جي بنطلب البي اتش هنلاقيها قليله لانه هو اسيدوز البايكارب هلاقي قليل لانه هو ميتابوليك لو عملت بقى بلوت جازز في الغالب ألاقيها نورمل بس ممكن ألاقيها هاي بوكارنيا لأن الجسم بيحاول يعمل ووش لساني أكسيد الكربون والإنفستريشان بقى بتاعت السبب إن أنا أعمل بقى سيرام كراتينين أعمل جلوكوز في اليورين أشوف مثلا الكيتون بودي في اليورين بس في حاجة مهمة قوي إن الأسيدوز يا جماعة بتعمل شفت للبوتاسيوم من الإنترا للاكسترا سيلولار فلويد فبيحصل فولس هايبر كاليميا يعني إيه بقى الأسيدوزس بيبقى في في البلازما او في الدم الهيدروجين أيون ده عليه علامة موجبة ببقى موجود برا الخلية وجوء الخلية فيه بوتاسيوم فلما بيشصل أسيدوزس بيزيد الـ الهيدروجين برا فلما يزيد الهيدروجين برا يوم الهيدروجين يحاول يخش الخلية إحنا عارفين إن الخلية متعدلة قهربياً فأي حاجة شحنة موجبة تخش لازم يطلع بدلها شحنة موجبة فلما يخش الهايدروجين يطلع بدال البوتاسيوم فلما يطلع البوتاسيوم يحصل ايه يحصل فولس هايبر كالينيا يبقى دي تيجي ام سيكيو كتير قوي الاسيدوزز بيؤدي الى فولس هايبر كالينيا طيب جال لواحد عنده متابوليك اسيدوزز عايز عالجه هالجه ازاي هتدي له ايه هتدي له بايكارب انفيوجن بس تدهله بالراحة خالص الجرعات والحاجات دي مش عليكم خالص يعني هندي له ايه سوديوم باي انفيوجن بس لازم يوقع بالراحة. وعالج السبب لو كان كدن فيليار بقى يغسل لو كان ضيابيتس نديله انسولين على حسب السبب بس خد بالك وانت بتدي يعني وانت بتصحح في حالات المريض اللي عنده لنا الفيليار ما تديش كمية كبيرة من البيكارب لأن انا بخاف ان الانسان ده يحصل له تيتاني طب لو حصل له فيه تاني اعمل ايه هدي له كالسيوم انفيوجن بس الكالسيوم انفيوجن لازم يبقى بالراحه طيب ممكن كمان تاخد بالك في حالات الدايابيتيك كيتوزيدوزس ان وانت باول ما تدي له انسولين الانسولين لوحده يقدر يصحح الكيتوز لان احنا خدنا ان الانسولين بيقدر يكسر الكيتون بودي يبقى ده بالنسبه للميتابوليك اسيدوسيس اما الميتابوليك الكالوز الميتابوليك الكالوزس الاسباب بتاعته ايه اسبابه مثلا واحد بيفقد كميه كبيره من الفلويد بتاع الجسمه زي مثلا ريبيتيد او حصل عنده نازو او في فكل شوية يرجع كميات كبيرة او فقط كمية او خد كميه كبيره من الصوديوم كارب ودي مشهورة قوي وانا بعالج واحد عنده ميتابوليك اسيدوزس بايكارب كتير لحدات ما حصل له كمان الهايبر آآ آسف الهايبوكاليميا الهايبوكاليميا بتبقى فيها برايماري هايبر الديستيرونيزم اللي هو الكونس سندروم ويه كمان اللي هو دايما الناس اللي بتبالبع ايه حاجات ملينات وكده كمان اللي بياخد دايروتك كتير والناس اللي بتشرب ألبان كتير اللي هو إذا عندهم قرحة وكده بياخد إيه؟ بيتصلح حاجة اسمها ميلك ألكالي سندرو. هيشتكي من إيه اللي عنده ميتابوليك ألكاليوزيس؟ هيشتكي من تيتاني. ليه تيتاني؟ احنا قلنا إن الألكاليوزيس بيبقى في إيه؟ البي إتش عالية. لما البي إتش بتبقى عالية بيقل الأيونات ديكالسيم. فلما يقل الأيونات ديكالسيم بيحصل تيتاني. الإنتفاضي شنو اللي صلب حاله؟ البي إتش عليها هلا إيه عالية؟ البيكرب على إيه علي. البوتاسيوم على إيه قليل. طب لو عملت بلاد جازز هو ما هوش صغيرات هيبقى ايه نورمال زائد السبب بس احنا عارفين ان في البايلوريك اوستراكشن بيبقى فيه الكالوزس الالكالوز بيؤدي الى هايبوكاليميا فبيبقى ممكن يحصل عنده اللي هو احنا عارفين في البايلوريك اوستراكشن اللي هو ايه عنده سكه مقفوله من تحت فما بينزلش اي حاجه على المعده فبيحصل عنده بوميتنج اوف ذا افتر داي العلاج بعالج السبب لو كان موجود لازم اعرف يعني مثلا ايه واحد السبب اللي عنده ان هو بياخد ديوريتكس وبوقف الديوريتكس واحد عنده بيلوريك اوكستراكشن يبقى اعمل له عمليه طب ها اعالج ازاي بندي نورمال سلاين النورمال سلاين ده بيحسن الميتابوليك الكالوس نورمال سلاين بس ما فيش حاجة طيب ممكن كمان ندي بوتاسيوم سبيرينج ديوريتكس زي السبيرونولاكتون طب طب لو هو بقى بيشتتي من تيتاني احنا قلنا علاج التيتاني بندي له كالسيوم جلوكونيت انترافينس بس فيري سلولي ده مهم قوي الرسبيراتوري جنبها إن هو ده عبارة عن طيب 2 ريسبيراتوري فيليير اللي اتكلمنا عليه في الشست. ده بيبقى فيه هايبر فنتيليشن يعني ايه يعني في يعني انا مش كويس مكتيب له زي بقى او دي اني مسوره ده هيخرج تعمل ده كله هيؤدي الى ثاني أكسيد الكربون ريتنشن هيبقى ريسبيراتوري تو يعني فيليار تايب تو أو تايب تو ريسبيراتوري فيليار كرينيكال بيكتشر هيحصل عنده إيه هانجر هيؤدي إلى ووش لثاني اكسيد الكربون هيبقى عنده الهايبر كاربينيا اللي تكلمنا عنه. اللي هو إيه البالط سيبقى آآ عالي ااا اللي سيبقى في فلاتينج تريمرز سي أو تونر كوزل وأتكلم بعده على الكلينيكال بيكتشر بالتفصيل بتاع المرض اللي عامله يعني لو كانني مسرق سأشرحه بلور الإيفيوجن أتكلم عنه ثاني أكسيد اللي هو مثلا سي أو بدين أتكلم عنه الينفستيجيشن البي إتش أليلا يبقى سي دوزز نورمال لكن ثاني أكسيد الكربون عالي و الأكسجين قليل يعني في مشكلة ريز يبقى Respiratory Acidosis العلاج هعالج السبب طبعا هدي برونكو ديليتور وستيرويد وانتيبيوتك ولازم أدي أكسجين سيربي بس الأكسجين بالراحة خالص أدي Low Concentration علشان لإنه بيبقى فيه حاجة اسمها الهايبوكسيك درايف اللي اتكلمنا عنها في Respiratory Phelial ممكن كمان أحطه على Ventilation لو ما كانش مستجيب قوي للعلاج Respiratory Alcalosis هو عبارة عن هايبر Ventilation Syndrome اللي بيحصل بقى في الريزبيرات ريالكالوزز او الألزاب بتاعته نيروز زي الهايبر فنتيليشن بيحصل واش لساني اوكسيديك كربون مثلا الفيبر البلموني ريفينات كونجيشن الهايي اتتيود اميمونيا سنترال نيروجينيك هايبر فنتيليشن سلسيدات توكسيستي الكلينيكا اللي هيشتكي من تيتاني والمانيفيستيشن بتاعت السبب الانفستيجيشن العادية خالص اللي احنا قلناها ايه قبل كده طيب الدريجمند لازم في الريزبيراتري الكلوزي يا جماعة هو مصيبته السوداء ان هو بيفقد ثاني اوكسيد الكربون كتير فبيحصل عنده CO2 طيب انا اديله ثاني اوكسيد الكربون تاني في دمه ادهله ازاي انا ما اقدرش ادهله طيب يبقى امنع الفقد فبدل ما اديه بدل ما اخليه يتنفس في الهواء ويطلع ثاني اوكسيد الكربون اخليه يتنفس في حدا مغلق زي كيس ورق مغلق او كيس بلاستيك بسر فالله هيطلع ثاني الكربون في الكيس وهو بيتنفس يمتص الكيس يمتص ايه ثاني الكربون ثاني فيبقى انا حافظت على ثاني اكسيد الكربون فما يفقدوش اللي هو الرئتين ثاني الكربون وطبعا نعالج السبب اللي عمل ايه المشكله إيه هو بقى مفتاح حل المسائل الناس اللي بيجي عندهم مسائل في الامتحانات في الجامعات بتاعتهم في بص أنا ببص احنا في عندنا ثلاث حاجات بندوس والبيكارب وثاني أكسيد الكربون اللي هو أكسيد الكربون يعني. أول حاجة لازم أبص على إتش. لو لقيت إتش يبقى تيدوزل. لقيت إتش عاليه يبقى الكلوزل. يبقى, أنا أنا عارف إن هو أو يبقى أنا عندي بقى حاجة يا صح؟ يا هبص بعد على البي لو لقيت البي سواء عالية او يبقى ميتابوليك في اب في اكسيد الكربون والاكسجين يبقى في ريسبيرتوري يبقى ماشي يبقى تاني كده يبقى انا زي ما شخصت النثائل اول حاجة ببص على البيتش اتش لقيت البي اتش يبقى الكالوز لقيت البيتش اتش يبقى, يبقى اسيدوز خلاص انا كده عرفت ان هو يا اما قلوز يا اما اسيدوز عايز اعرف هل هو متابوليك ولا ريسبيرتوري هبص على البيكاربليبل لو لقيت البيكاربليبل كان اب نورمال سواء عالي او واطي يبقى متابوليك لا هبص بعد كده على ثاني اكسيد الكربون والاكسجين لو لقيت اب نورمال يبقى ده ريسبيرتوري <تصفيق> يبقى احنا كده خلصنا الميتابوليك اسيدوزيس والميتابوليك ال خلصنا كده الاسيدوزيس والهالكالوزيس خلاص خلصناهم سواء بقى كان ميتابوليك او ريسبيراتوري هنخش بقى على يعني ازاي بقى الجسم بيعمل ريجوليشن للووتر والالكترولايت اشهر الكترولايت احنا بنهتم بيهم هي الصوديوم والبوتاسيوم دول ما اهم حاجه احنا بنتكلم فيهم اه وطبعا هنتكلم على الووتر الووتر وصل واصل المية بتوقع موجودة في الدم بتاعي موجودة في البلازما وفي الانتراتيشن ازاي بحسن البودي, البودي ووتر بالانس في الانتاج ان احنا بنشرب مية من بره او بنأكل حاجات سوليد فيها مية وفي حاجات اندوجينس بقى نتيجة الاكسيديشن واحنا بنعمل تفاعلات في الجسم بتاعنا بيبدأ يكاوم مية دي نسبة قليلة الاوتبوت احنا بنخرج المية في صورة ايه في صورة يورين في صورة ستول الستول ببقى فيه نسبة من المية واحنا بنتنفس عن طريق وعال والعرق عن طريق هذا كله ما يهمناش قوي لكن ايه يبقى بتاعه بتاعة يعني كإني بتكلم على بتاع الأطفال يعني واحد المية في جسمه قلل، هيشتكي من ايه اول حاجة يبحث نوع عطشاط عنده weakness. عنده الفينس بريشر هيبقى عالي إيه آه اسف الفينس بريشر هيبقى قليل ليه لانه عنده هايبوفوليميا كمان هيبقى عنده بوزيشرال هاي هيبقى فيه دراي موس هيبدا الكارديا اوتبوت يعمل كومبنسيشن ميكانيزم فهيبدا يحصل عنده تاكي كاردييا الجلد بتاعه هيبقى دراي وهيبدا يقل اليورين اوتبوت ممكن يخش بقى في كونفيوجن وايفن ان هو يخش في كوما يبقى ايه هي المانيفيستاشن بتاع واحد عنده هايبوفوليميا او ديهايدريشن اول حاجه يحس بالعطر وكنس الفينس قليل عنده موس, هيبقى هيقل. Even إن هو يخش طب هي بتاعت الهايبر بوليميا؟ الهايبر بوليميا يعني عنده كمية الدم بتاعته زادت او عنده البلازما كميتها قلت فايه اللي هيحصل عنده هيبقى عنده اديما في جسمه عنده ديزنيا مش قادر ياخد نفس كويس عنده فينس بريشن هيبقى عالي هيبقى عنده هايبر فينشن ممكن يبنسمع على اللنج بتاعته كريبيتيشن هيبقى فيه أسايتس بلورا ليفيوجن وويت الحاجات دي كلها جماعة ما قلتها في الهايبر بوليميا مش بتحصل كلها ده على حسب الديجري يعني على حسب واحد عنده مية في اسمه قد ايه يعني مش كلها تحصل بس احنا اهم حاجتين بنعرف ان في هايبر بوليميا واحد اياس الضغط هلاقيه عالي هبص على النيكبين هلاقيهم عاليين بسبب ايه الرايز في فينس بريشن بالنسبة للمي طيب اول حاجة هنتكلم على الصوديوم. في عندنا بقى الصوديوم يا اما هايبر ناتريميا يا اما هايبو نتريميا. هايبر ناتريميا يعني هايبر تونيك يعني ايه هو بيفقد ملح وماء ولكن بيفقد المية اكتر ما بيفقد الملح فالجسم بيفقد مية كتير وملح قليل فبعد شوية هيبقى ايه فقد ماء كتير وفي ملحيه في جسم كتير فنسبه تركيز الملح في جسمه يبقى عالي فالجسم هيبقى مالح الاسباب بقى الدايابيتس انسيبيدا في كمان المانيتول واحد ما بيشربش ميه كتير واحد عنده هايبر اوزمير دايابيتيك كوما الكلينيكال بكتشر هيشتكي بقى من ايه المريض ده اللي عنده هايبر ناتريميا هيشتكي من نزعه vomiting fever confusion confusion هيبقى عنده هيستوري اوف بوليوريا او بوليديبسيا فهيدل لي ان هو ممكن يكون دايابيتس السكري هنشوف بقى الادويه اللي بياخدها ممكن يكون بقى بياخد ليثيوم ممكن يكون بياخد تيتراسايكلين في حاجات كتير بتقول لي ان هو عنده ممكن يكون عنده دايابيتس بقى سكري فهشتكي طبعا هيبقى ريق ناشف ملهوف على المية عنده تشنجات تشنجات بتحصل لو حصل عنده برين ايديما الانستيجيشن <شكرا> <متحدث> هنعمل بلازما اوزمولاريتي الاقي الملح زايد هيبقى الاوزمولاريتي عاليه هنعمل يورين اوزمولاريتي اقل من البلازما اوزمولاريتي في حاله ديس انسيدر هيبقى ممكن تبقى عالية في حالات ايه في اكسسيف اكسترا لوس زي حالات كمان ده هنعمل أسهل حاجة وأهم حاجة إن إحنا نشوف سيرم في دمي الاقي السيرم صوديوم عالي العلاج احنا بحب ندي هاي سوليوشن أي في طبعا عارف السبب زي مثلا في ال ضابط إنسيبتاس بندي ديسموبرسين في حالات وطبعا بقى لو في اي دواء نيفروتوكس بنوقفه بندي طبعا صلين واهم حاجة في العلاج ان احنا بندي هاي سوليوشن طيب الهاي بو يا جماعة هو فيه اسباب بس هو بيفقد إيه هو بيفقد ملسو مية لكن يفقد ملح اكتر فبما انه بيفقد ملح اكتر يبقى الميه في جسمه اكتر فهيشتكي بقى من ايه هيشتكي من او جنرايزد ويتنس هيبقى متنح عاوز ينام على طول عنده افيس صلايفيشين الاسباب بقى بتاعه الهايبو ناتريميا ان هو بيقلل الملح في الاكل بص... لفترات طويله بياخد ديوريتكس كتير بيشرب يعني او عمل انيما الانيما كانت من تاب ووتر او عنده هومتينج كتير بيارية كتير في حاجة اسمها سايكوجينيك بوليك ديبسي اللي هو بشرة مية كتير ممكن كمان الهايبو الديسترونيزم الحاجات دي كلها هتؤدي الى هايبو ناتريميا في بقى شوية حاجات تانية زي الهايبر بوليميك هايبو ناتريميا زي الناس اللي عندهم كونجيستف كاردياك فيليار ليبر سيروزز نفروتوك سندروك العلاج بتاعه احنا هنبدأ بقى نديله إيه أول حاجة الاستيجيشن هنعمل هنعمله صيرام سوديوم اليورين في السوديوم برضك نشوفه عند إيه ونشوف البلازما واليورين أوزمولارتي العلاج بتاعه إحنا هنديله بقى إيه هنديله هايبر تونيك سوليوشن ونشوف السبب ونعلمه بس إيه هو تعمل رابت كوريكشن للهايبوناتريمية بسرعة لازم تعملها بالراحة ليه لإن الهايبوناتريمية لما بتحصل بسرعة ممكن يحصل فيتل مايلينوزس في البرين ستيم يعني البرين ستيم يبدأ يبوظ ويخش بقى في مشاكل نيوروك أما الهايبر كاليميا الهايبر كاليميا الهايبر كاليميا يعني البوتاسيوم عالي يبقى الهايبر كاليميا اسبابها اسبابها اليورينيا الاسيدوزيس الأدوية اللي هي زي البوتاسيوم إسبرينغ دايرتيكس مرض أديسون ال إس إن هيبتور لأن ال إس إن هيبتور بيقلل رينا الرينن فلما بيقلل رينن بيحصل هايبو الأدسترونيز كمان الهايبو الأدسترونيزم في خط عامة سواء كان برايمري أو ثاندي إكسسيف بوتاسيوم إنتيك أي ترانسفيوجن من الدم القديم الدم القديم نجمع إحنا عارفين ان فيها بلاكت سميته أربس سميت الخلايا مليان بوتاسيوم من جو فيحصل أي هايبر كلينك كلينك الدكتور هنشتكي من ماسن ويكنيس الياس اللي هو absent intestinal sound هيبقى عنده اريزميا ايفن انه يخش في كارديا كاريس وطبعاً manifestation بتاعت السبب الانفستيشن هنعمل سيرامبوتاسيوم ولو عملنا اي سي جي هلاقي فيه hyper تي ويف wave بقى بتاعت السبب يعني لو كان مثلاً اسيدوزز بقى هنشوف هنعمل ايه هيبقى الجسرينيز على حتى السبب العلاج بندي كالسيوم جلوكونات الكالسيوم جلوكونات الكالسيوم لازم جلوكونات لازم اتاخد بالراحه جدا علشان ما يبوظش ايه عضله القلب الكالسيوم بيحمي القلب والجلوكونات بيمسك في البوتاسيوم ويقوم نازل في الايه في اليورين بس لازم الكالسيوم جلوكونات يتاخد في ممكن كمان نعمل حاجه اسمها جلوكوز انسولين انفوجن الجلوكوز انسولين انفوجن انتوا عارفين ان الجلوكوز بيخش الخليه بيدخل معاه الايه الانسولين بيدخل الجلوكوز جوه الخليه وبيدخل معه بوتاسيوم فأنا بقى دخلت البوتاسيوم من هو مليان في البلد عامل هاي باركليميا إننا قم دخله جوه الخليه تمام ممكن نبدأ نعمل هيمو مطيلس أو بروتينيال الدياليس لو العلاج فشل وكان عنده سيفير هاي باركليميا ممكن كمان بقى ندي لازكس الازكس أو بيتا تو أجينس إذا السلبي تمول إحنا عارفين إن السلبي ده بيعمل هايبوكاليميا ممكن نديه له الدهوله راي يقلل الهاي اكتب لي جنبها كلمه لوس هو فقد حاجات كتير لوس من ال زي او السيفير دايريه او مثلا الرينال لوس زي الديوريتكس بس ما بقى بوتاسيوم دايريتكس زي مثلا دايريتكس مثلا ديورينج في حاله البايتيكيتوزيدوز رينال توبولار اسيدوز الكورتيكوستيرويد المالاب ابشن سندروم الهايبر البولسترونيز الكلينيكال بيكشر هي نفسها بتاعه الهايبر بقى في ويكنس في اريزميا ممكن يخش بقى الكرونيك هايبوكاليميا مثلا تؤدي الى ان يحصل عنده رينال ديزيز حاجه اسمها هايبوكاليميك نيفروماسي انفستجيشن السيرم بوتاسيوم قليل انفيرتد اور فلات تي ويف العلاج انا عند البوتاسيوم قليل هدي له حاجات فيها بوتاسيوم زي حاجات بقى فيها وكده زي مثلا الموز وكده ممكن في حالات الهايبر الستيرونيزم ندي سبايرونو لاكتون وطبعا نعالج السبب اللي عامل في المشكله بقيت اهملنا حتى زي والحاجات دي كلها ما بتفيدناش قوي يعني احنا ما بنهتمش بيها لكن احنا عايزين نعرف ايه فايده الصوديوم لجسمي الصوديوم مسؤول عن ان هو يعمل ريجوليشن في, في وبعمل ريجوليشن ومهم جدا في النيورو ده مهم جدا جدا للموضوع ده قبل المغنيسيوم المغنيسيوم في حقه لما بيزيد بيعمل عندي ايه بقى هشتكي من ويكنس وهايبر ريفلكسي طب لما بيقل هشتكي من تيتاني. بس ده اللي تعرفوا ايه لما بيزيد هشتكي من ويكنس وهايبر ريفلكسيا لما بيزيد هخش في هايبو يعني آه لما بيقل اسف هخش في تيتانيس احنا كده خلصنا الجزء بتاع الاسيد بيس بالانس هو الجزء ده سهل خالص انك تحفظه من جداول اللي همني اللي أنا قلته في الأول المقدمة يعني إيه أسيدوزز يعني إيه ألكالوزز إيه الفهم بس هو المهم في الموضوع ده لكن الحفظ بتاعه سهل خاطئ يعني إيه مثلا أنا هنلخص بقى الحفظ كده بالراحة أنا مثلا جايدي في امتحان بيقول لي إيه هي أسباب الهايبو والهايبر كاليميا نبصي كده بالراحة نشوف هنقول إيه أنا عندي الأسباب بتاعي الهي مثلا الهايبو كاليميا أول حاجة إيه اللي تاني حاجة زيادة اللص او يحصل انترا سيلولار شيفت طيب طبعا انا انا وضحت الحاجات قبل كده طيب الهايبر يا اما زيادة الانتك او قله اللص او اكسترا سيلولار شيفت يعني ايه طبعا اللي اللي انا قلته على الصوديوم على البوتاسيوم ينطبق على الصوديوم نفس الكلام يعني قله الانتك مثلا اللي هو ايه ما, ما بيكونش حاجات فيها بوتاسيوم زيادة اللص اللي هو بيفقده في مثلا في اليوريت حصل إنترا سيلولار شيفت زي الإنسولين شيفت أو الألكيروزز شيفت طبعا العلاج بنعالج في العلاج فيهم كلهم بالعلاج السبب وندي ريبليسمنت منتصر ماشي ونشوف إيه هي الكومبليكيشن ونبدأ نعالج طيب لو قال لي مثلا أسيدوزز الأسباب بتاعت الأسيدوزز أو الأسباب بتاعت الألكيروزز إحنا قلنا أن في متابوليك أسيدوزز وفيه رصبيرات في الأسيدوزز زيارة الميتابوليك أسيدوزز يعني عندي في الأسيد زاد والألكاليقال الأcid زاد مثلا نتيجة زيادة البرودكشن طب الأل كالأل نتيجة اللوس زي مثلا الدياري المهم اللي أنا أصوله إيه يا معاك إن حتى بتاعت الأسيتوزس والأل كلوتوز اللي هو مثلا البوتاسيوم والصوديوم هو ده اللي بيجي في الامتحان وهو أهم حاجة إن أنت تفهمه يعني إيه جي يعني إيه الحاجات دي لكن الحفظ سهل خالص يعني أنت زيادة الاتك إلّا اللوس الإفستيريشن كلها رايضة من بعضها بس أهم حاجة اللي بتفرّبها اللي عارف اللي مش عارف لما بيجي لك مسألة ويقول لك شوف لي الإيه بيش إيه ده ظروفه وأنا قلت الكلام ده في العول أتمنى أن تكونوا استفدتم من الشرح ده وبعتذر أن أنا صوت يعني مش مظبوط المرات لدينا لدينا عندي دور برد يعني بعتذر لو كان الصوت مش مظبوط أتمنى أن يكون التسجيلات عجبتكم إن شاء الله تستفيدوا بيها